أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الذي يدعو اليتين على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتن الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان